نعب بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقترب اليه ونحن اقترب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتنبيان عن اليمين وعن الشمال طريد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رطب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه وجاءت الموت بالحق وجاء زكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفيق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت, لقد كنت في غفلة لقد كنت في من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه هذا ما القيا في جهنم كل كفار عنيد، القياء في جهنم كل كفار عنيد، في جهنم كل كفار عنيد، من نعى للخير ما اعتدى مريب، من للخير معتد مريب من معتد مريب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 قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل مهل ثلاث وتطول وتقول هل من مزيد ما يبدل القول لدي وما انا, أنا بظلام للعبيد يوم نقول, لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول, وتقول هل من مزيد وازلفت الجنه للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل اواب حفير من خشي الرحمن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 بسلام ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهما يشاءون لهم ما يشاءون. لهم ما يشاءون, فيها. لهم ما يشاءون فيها ولدينا هذه التلاوة من موقع تيفي قرآن دوت كوم